وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن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 جنات عدن تجري من تحتها الأبنار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه